وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فما زلنا مع سورة النساء والتي بين الله عز وجل فيها ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس فذكر في باب الأموال في تحريم مال اليتيم أخذ مال اليتيم وكيفية الحفاظ عليه وكيفية دفعه ومتى يدفع وكيفية أيضا أنه حافظ على صداق المرأة ومال المرأة وتحريم أكله وكذلك أيضا سوف نأخذ ما أحل الله وما حرم من البيوع والتجارات وغير وكذلك أيضا بين سبحانه وتعالى ما يحل وما يحرم من الأعراض فذكر المحرمات من النساء وبينا أن الله عز وجل حرم مناكح الجاهلية إلا ما وفق الإسلام منها فقال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فحرم نكاح أزواج الآباء فزوجة الأب محرمة على الإبن ولو لم يدخل بها الأب كذلك أيضا سوف نأخذ في باب أيضا ما أحل وما حرم في باب الأعراض نكاح المتعة والذي هو مقترم متصل بعد المناكح المحرمة من النساء وكذلك ملك اليمين وفيما أحل الله وما حرم في باب الأنفس نذكر ما حرم الله جل من قتل نفس الغير وقتل نفس الإنسان نفسه فكل ذلك في سورة النساء وقد بينا في المرة السابقة باب المحرمات بالنساء وذكرنا أنهن ينقسم إلى قسمين قسم محرمات على التأبيد وقسم محرمات على التوقيت وبيننا المحرمات على التأبيد هن ثلاثة أقسام محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة وذكرنا ذلك فذكرنا المحرمات بالنسب سبع وهي المذكورة في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأنت جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم وكان الله غفورا رحيم والمحصنات من النساء هذه المحرمات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وقفنا عند هذه الآية المرة السابقة وهذه الآية استدل بها الشيعة في تحليل المتعة فقال انما حرم الله جل. تلك المناكح السابقة سواء كانت محرمات على التأبيد أو على التوقيت ولم يذكر فيما تمتع بل ذكر الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه هذه الايه والذي استدل بها الشيعة في تحليل نكاح المتعة ففي كل دليل يستدل بها المخالفون يستدل به المخالفون على بدعتهم ففيه دليل ضدهم كما نعلم من تاصيل اهل السنه والجماعه فقد قال الله عز وجل في هذه الآية كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وما زنس كريت أن تبتغوا بأموالكم غير مصفحين فما استمتعتم به منهن فآتهن وجرهن يعني فيما تستمتع به بالمرأة فاعطيه ما لم هذا هذا الاستمتاع تمام فنقول إن الله عز وجل ذكر في الآية فقال بعد أن قال وبين المناكح المحرمة قال أن تبتغ بأموالكم محصنين محصنين غير مسافحين ومعنى محصنين أي في حال كونهم او كونكم مخصصين ازواجكم بانفسكم محافظين لهن لكي لا يرتبطنا بهن الأجانب محصنين اي متزوجات انتم مخصصين بايه بانفسكم ثم بين ان هذا في احصان ان اذا دفع الفريضه والصداق المراه يكون في احصان وعند الشيعة في كتبهم أن نكاح المتعة لا يحصن أي لا تسمى المرأة بنكاح المتعة محصنة لا إذن فأول رد عليهم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمولكم محصنين كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأمولكم محصنين عندهم أن نكاح المتعة لا يحصن هذه أول جزئية الجزئية الثانية لو, كان المت، لو كانت المتعة جائزة لم يأمر الله بالاستعثاف في لا يجد إيه؟ نكاحا قال سبحانه وليستعف في الذين لا يجدوا نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل طب المكانش يجد, يجد نكاح ما سهل عليه أنه هو يستمتع وكانوا يستمتعوا بالثوب والثوبين والدرهم والدرهمين فلماذا أمروا بالاستعفاف إذن؟ يبه هذا يدل على إيه؟ تحرم نكاح المتعة الأمر الثالث لو كانت المتعة جائزة لما كانت الآية التي بعد ذلك التي تجيز لمن لا يقدر على نكاح الحرائر من المؤمنين من المؤمنات ولمن خاف لعنة على نفسه أن يقع فيه أن يبيح له الإيماء قال سبحانه وتعالى في الآية ومن لم يستطع منكم طولا التي بعده أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إذن فالآية دلت على طريق آخر إن لم يقدر على النكاح المعروف من الحرائر فلم يستطيع وخاف على نفسه الوقوع في العنة من الزنا وغيرها فعليه أن ينكح له الإماء تب لو كان النكاح المتعة محللا أما كان أن يذهب إلى هذا النكاح إذن فلما كان محرما لم يجد له إيه سبيلا في توجيه الكتاب والسنة إليهما الأمر الرابع أنه أن الله جل أحلى من النساء في النكاح وملك اليمين فقط وحرم ما دون ذلك فقال في صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا أو فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إيبا من تعد حدث الله بعد هاتين الاثنتين الزوجة وملك الإيه الإنفقه وغير ذلك لا يكوز فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو خلي بلك أنا بقول الكلام ده ليه لإني يعني نسأل الله العفو والعافية الشع هؤلاء أشد خطرا علينا من اليهود والنصار فكل إنسان لو يعلم أنه على صواب أو على بدعة لرجعا بدعته ولكن هم يعلمون أنهم على صواب وأن أهل السنة كفروا العياذ بالله ويستبحون دماء أهل السنة كما يحدث في العراق وكما يحدث في سوريا وفي الأحواز وغيرها لذلك ننبي على هذه الأمور ومن دين الشيعة نكاح المتعة من دين الشعف في جدا لكن نحن نختص بذل الوقت له نكاح الايه؟ المتعة كذلك أيضا أن نكاح المتعة يهدمه الطلاق والمراث يهدمه الطلاق والمراث فجاء في مسند أبي يعلى آآ قال أن يسلم هجم المتعة النكاح والطلاق والعدة والمراث المرأة لا تنكح نكاح المتعة لا ترث ليس لها حق في الإرث ولا تطلق يعني لو سبب ما يسميش طلاق وليس لها عدة وهي غير ذلك فكل هذه الأشياء هدمها فلما شرع الله جلال الطلاق وشرع العدة والمراث وعلم أن نكاح المتعة قد إيه قد هدم. وقال عليه لابن عباس هم بيستنجوا بكلام بالإمام علي فيه آثار كثيرة عن علي بن أبي طالب في ذلك الأمر قال عليه لابن عباس حينما احنا عرفين ابن عباس كان في بلاية أمره كان يحلل نكاح المتعة ثم رجعا ذلك وتاب قال عليه لابن عباس إنك رجل تائه نهى رسول الله صلى عن نكاح المتعه نهى رسول الله عن نكاح المتعه ما الذي يقول علي ابن ابي طالب يقول لمن لابن عباس انك رجل تائه اي فيما تقول بهذا الامر رجل تائه لان نهى عن نكاح المتعه وايضا مما يدلى على تحريم نجاح المتعة قالوا تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وده مفوش إذن نجاح المتعة أبيح مرة تاني في صدر الإسلام مرة قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ومنها حديث علي نوع حرم المتعة ولحمر الإنسية خلاص وأحل في غزوة أوطاس بعد يوم حنين ثم أحلت في غزوة أوطاس كانت غزوة أوطاس بعد إيه؟ غزوة حنين أحلت ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة دي عشان الله هيقرأ في نكاح المتعة هيجد في إيه؟ في آثار إنه أحلت ثم حرمت وحلت. فالجمع في مسألة نكاح المتعة أنها وحلت مرتين وحرمت إلى يوم القيامه خلاص مرة قبل يوم خيبر وحرمت يوم خيبر ويوم في ومره في غزوه اوطاس وحرمت في نفس الايه بعدها على طول في الى يوم الايه الى يوم القيامه طبعا في تحريم ذلك ايضا عند الشيعة في كتبهم فعن الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يعني سألت عليه يعني تمام بيسموه أبا عبدال... عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها ده ماذا يقول علي بن ابن يقول عبد الله بن سنان لا تدنس نفسك بها ودي موجود في كتاب مشهور بحر الأنوار في الجزء المية ثالثمية وثمانتاشر وايضا عن عمار قال قال ابو عبد الله لي ولسليمان بن خالد قد قد حرمت او قد حرمت عليكم المتعه بهذا اللفظ موجوده في فروع الكافي الجزء الثاني صفحه 48 وموجوده في وسائل الشيعة الجزء 14 450 وكان عليه السلام يوبخ اصحابه ويحذرهم من المتعه فقال أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيح فيحمل, فيحمل, فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ وموجود دي أيضا في الفروع وفي وسائل الشيعة أيضا المسألة طبعا سورة النساء لو استفدنا فيها وبالذات احنا عايزين سورة النساء يعلمها النساء قبل الرجال طبعا فيها أحكام كثيرة جميلة مختصه بالنساء مختصه بالرضاع مختصه بالاموال مختصه بالاعراض مختصه بالقتل الميراث هذه الأشياء كلها يعني اختصت بها ايه النساء فما حبيتش ان احنا نحاول في كل ايه في كل قضيه مثل تلك القضايا ان احنا عليها تعريجا ايه بسيطا قالوا المحصنات من النساء أي الزوجات اي المراه المتزوجه حرام على الرجل أي امراه متزوجة من الغير لا يجوز الزوجة إيه؟ أنا أنت زواج إلا ما ملكت أيمنك فيجوز الزوجة إيه؟ ملك اليمين وملك اليمين تكون في حرب شرعية في جهاد شرعي في سبيل الله بيننا وبين الإيه؟ الكفاء تمام؟ فإذا أسرة امرأة منهم وكان لها زوجا أصبحت بهذا الأسر مطلق خلاص؟ ذهبت لديار المسلمين اصبحت مطلق مطلقه فيكون ذلك تكون ملك يمين ولا تقسم الى بايه امر الامام تمام فاذا الرجل ارادها فعليه ان تستبرق بايه طهضها عليها تستبرق بايه بحيضه لمعرفه براءة الرحم او اذا كانت حامل ان تضع ايه حمله تمام طبعا مسألة ملك اليمين والحاجات هذه القضية محتاجة لتفصيل والله عز وجل أحث المؤمنين على عدق الرقاب والحرية وغير من هذه الأشياء والإسلام لم يخترع او لم يستحدث ملك اليمين ولكنه كان موجودا وأراد علاج هذه الظاهرة أين؟ لا،, لا يجوز طبعا ملك اليمين انت اصلا حينما تحارب مسلما لا تحاربه الا اذا كان له شوكة فبنسممه ايه بالقتال اهل الباغي فقتل اهل الباغي حتى يفيه الى امر الله تمام فلا يجهز على جريحهم ولا يتخذوا اسراء ولا يكون نساء سبايا لا يكون ذلك ولا يقسم اموالهم الكلام ده مع مين مع الكفار كان في وضع تاني زمان بنسميه إيه؟ البايع يكون للرجل لو إيه؟ أما فهي بأهل تمام؟ فيكون الملك اليمين إما عن سابه أو إما عن إيه؟ عن بايع بس ما جيشت الوقت وحد يبقى مثلا بنت أو زكت أو تبقى إيه؟ تبقى أما؟ لا تمام؟ ده كان وقت كان هناك فيه رقيق تمام؟ فمساءة البايع هذه انتهت ولم تبقى إلا إيه؟ إلا سبب من من الحروب خلاص نعم لا, طبعا في لا في شبهه هنا بالنسبة لمن ايه لمن كان يعني يظهر الإسلام ودينه كله كفر تمام فهذا لا تستباحه للاشياء بايه مثل هذه الايه خلاص الا لا متى وجدت مقتضاها عمل بها تمام يعني دلوقتي لو انت حربت اسرائيل اليهود ان صار من دي في كوفار خلاص هو في معاهده وهذه المعاهده طبعا ايه عملها الامم المتحده عشان يلغوا مساله الايه ال الرق والحاجات ديت تمام كانت تقريبا 6 عصابات حاجه زي كده فالشاهد ان الإسلام لم يستحدث هذه الظاهره ولكنها كانت موجوده فاراد أن ايه ان يعالجها والعلاج ما كانش بالاستئصال لأن كان العرب والناس كانوا يعلمون هذه الايه كانت عندهم هذه القضيه قضيه منتشره فكانت دائما اكثر ايه أكثر الحدود كان من كفاراتها عتق الرقاب وكذلك ايه اليمين وغير ذلك كانوا مكفره عتق الرقاب والظهار ومثل الاشياء خلاص <سؤال> وجعل لهم حقوقاً الإماء جعل لهم حقوقاً وطبعاً لو كلمنا في المسألة دية ونظرة الإسلام في ملك اليمين هنأتكلم بالتفصيل ونعلم أن الإسلام جاء بالرحمة وبالعدل حتى ولو وجد ملك اليمين تمام؟ بس المسألة عايز, عايز تفصيل ونبحث في ذلك بس طبعا إيه المسألة يعني إيه مش مش هتجعني شحنا في, في تفسير فحنا عزيزين ننتهي منها إن شاء الله فيقول المحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمنكم كتاب الله عليكم أي كتب الله ذلك كتابا فرضه عليكم تمام فيما حرم عليكم من النساء وأحل لكم ما وراء هذه المحرمات للذكرى أسآنفا ما وراء ذلك أن تبتغوا بشرط أن تبتغوا بأموالكم أي تعطيهم الأجر أو الصداق أو المه محصنين غير مسافحين محصنين أي عفائف. تمام حرائر غير مسافحين تمام أي الزنة السفاحة هو الزنة تمام وفي نوعين من الزنة زنة ظاهر وزنة خفي ومذكرين الزنة الظاهر وهو السفاح وزنة الباطل ولا متخذات أخدان يبتخذ الأخلاء في السر تمام والأصدقاء يجعلونه إيه كأزواجهم يمشون معهم ويحدثون ما يحدثون كما تعلمون فقد حرم الشرع الظاهر والباطن فيما يقدم إلى الزنا ولا يذب الله بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن أي إذا نكحتم المرء تمام فدخلتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة أي الصداق يستحق بالإيه بالدخول وبالاستمتاع تمام ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي لا جناح على الرجل أو على المرأة إذا تنازت المرأة من بعض المهر أو كل المهر انتركت لزوجها بعد إيه بعد الزوج تمام فلا جناح عليكم فيما ترضيتم بهم بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيم ثم ذكر بعد ذلك فيما لا يستطع أن يتزوج من الحرائر العاففات من المؤمنات تمام فوقاف على النفسي لعنت وأن يقع في الزنا وأن يضر في دينه وبدنه فأباح لول إيه ملك اليمين قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة على المه أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي ملك اليمين فكانت من الكفار فأسلمنا والله أعلم بإيمانكم, بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن أي ينكح بإذن السيد بإذن السيد وبإذن سيدها وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات عفيفة غير زانية ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان أي لا تتخذ الخليل الذي يفجر بالمرأة سرة تحت شعار الصداقة ولا متخذات أخذان فهذا بيان للشروط التي لابد منها في ملك اليمين فإذا أحصنا أي الإماء أحصنا بالإسلام والزواج فإن أتينا بفاحشة أي زنينا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي عليهن من الحد في حد, حد الزناء نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب تمام فإذا نعلم أن يقصد أن حد الملك أو الأمة الثانية نصف حد الحرة تمام من العذاب أي تجلد خمسين جلدة لأن الحرة إما أن تكون بكراً تجلد مئة وإما أن تكون متزوجة فالرجم وقد علمنا أن الرجم لا ينتصف فإذن فعل الأمة الزانية كان خمسين جلدة وعلى ذلك الإجماع وعلى ذلك الإجماع. ذلك لمن خشي العانة منكم أي أباح الله لكم ذلك لمن خاف على نفسه الزناء إذا لم يقدر على الزواج من الحرة. بالله عليكم كل هذه القصة وفي الآخر بعض الناس يبيح نكاح المتعة يعني مش قادر وخاف على نفسه الزناء تب وخاف على نفسه الزناء تبني كاح المتعة موجود وخاف على نفسه الزناء فعليه بالإيه ببال ائمه ان تزوج الايه الامه تصبروا على العزوبه يا ما تزوجوش الامه وتصبروا ان تكون عزبا خير لك ها ماشي احنا بنقول هو الشرع جالك فيما تملك الشرع جاء لقياده العالم ما فيش دلوقتي ائمه في نعمل ايه يعني ما فيش دلوقتي معاك مال للزكاة نعمل ايه لما يبقى معاك مال للزكاة ما معاك حاجة للحج نعمل ايه للحج ما فيش دلوقتي نعمل ايه لما يكون في جهات لا دي تشريعات متى وجد مقتضاء فعندنا شرعنا خلاص عشان هنا يبقى تعرف ان ايه ان شرعنا كامل لا نقص فيه بواجه من الوجود خلاص وأن تصبروا خير لكم. يعني العزوبة وتصبر وتصوم أفضل لك من أنت تتجاوز إيه؟ أما. مشكلة خطيرة روح تتجاوز أما. أول مشكلة أنه أرقى نصفة. أنه لما يرد له ولد هيكون إيه؟ رقيق. مشكلة خطيرة. مشكلة الثانية أن أنت لا تأمن على الأما. لان انا كان قبلت زوقت ايه سلعه تمام فلا تامن عليها واكثر الاماء تروج بين الرجال ولا بالله فالامر صعب وان تصبر اي على عزوبتكم وتتبقى عزب افضل انت بتزوج ايه خير لكم من نكاح الاماء والله غفور رحيم أي غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين ولذا رخص لهم في نكاح الإماء عند خوف العنة وأرشدهم إلى ما هو خير منه هو الصب فلله الحمد والمنة يريد الله ليبين لكم سبحان الملك الله جل وجل في هذا الكتاب وبكلماته هذه أن يبين لكم ويهديكم يرشدكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد أن يبين لكم ما حرم عليكم وما أحل لكم وما يكملكم وما يسعيدكم في دنياكم وأخراكم ويبين ويشد لكم طريق الأنبياء من, من قبل والصالحين لتسيروا سيرهم ولتنتهجوا نهجهم فأخذوا تطهروا وتكملوا وتفليحوا مثلهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالله عز وجل لما حرم من المناكح وأباح ما أباح منها علل ذلك بقوله يريد الله ليبين لكم أن يبين لكم فهذه إرادة شرعية يبين ويرشد ما ينفعكم ويبين لكم ما يضركم فتأخذوا النافع وتتركوا الطار ويهديكم ويرشدكم طريق الصالحين من قبلكم حتى تسلكوا مسلكهم ويتوب عليكم أن يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر والصلاة والله يريد أن يتوب عليكم بأن بين لكم الحلال والحرام في المناكح وغيرها ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد اليهود يريد النصارى يريد الشيعة يريد المنافقون أن تميلوا ميلا عظيما أن تبتعدوا عن شرع الله عز وجل ولا تأخذوا, ولا تأخذوا بما بيّن الله لكم في كتابه في بما أحل وما حرم فيريدون أن يحكموا غير شرع الله عز وجل فهؤلاء مثل كمثل قوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فهم يريدون أن ينحوا شرع الله عز وجل لأن من ينادي به أناس يتطهرون فهم لا يريدون الطهر والعفاة ولكن يريدون الفساد والعياذ بالله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فالله عز وجل أراد أن يخفف عننا ببيان نكاح الحرائر من المؤمنين وخفف عنا ويسر عنا في كتابه وعلى سنة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يشفق ويرحم المؤمنين وهو عليم بضعف الإنسان وعدم صبره على النساء لما ركب فيه من غريزة الميل إلى النساء لحفظ النوع ولعلل وحكم غالية أخرى يريد الله من يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة من هذه الآيات نستهدي إلى أن منة الله تعالى علينا في تعليله الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا, لتطمئن نفوسنا ويأتي العمل بانشراح صدر وطيب خاطر أيضا منة الله علينا بهدايتنا إلى طرق الصالحين وسبيل المفلحين ممن كانوا قبلنا أيضا منته في تطهير المؤمنين من الأخباث وضلال الجاهلية الكشف عن نفسية الإنسان إذ الزنات يرغبون في كون الناس كلهم زناة والمنحرفون يودون أن ينحرف الناس مثلهم وهكذا كل من غامس في خبث أو شر أو فساد يود أن يكون كل الناس مثله كل الناس مثله كما أن الطاهر الصالح يود أن يطهر ويصلح كل الناس أيضا يبين ضعف الإنسان أمام غرائزه ولسيما غريزة الميل إلى النساء يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ هنا يبين الله ما أحل وما حرم في مسألة البيوع ومن التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أيضا يبين ما يحل وما يحرم في ف فحرم قتل النفس وقتل الغير ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فحرم أكل كل مال باطل سواء بالسرقة أو رشوة أو رمى أو تدليس أو أي نوع من البيوع المحرمة وغير ذلك إلا أن تكون تجارة بيع وشراء فهذا محلل عن طراض منكم يبقى أبين أن البيع والشراء من شروطه لإيه الطراض إنما البيع عن طراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إنما البيع عن طراض وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق تمام فهناك بيوع حلال وهي ما توفرت فيها الشروط وانتفت عنها الموانع وهناك بيوع وهناك بيوع محرمة فيها شروط فاسدة ومخالفات للكتاب والسنة يبقى هنا الآية تبين ما أحل الله وما حرم من الأموال والأعراض والأنفس فالله عز وجل بينا أن كل مال يؤكل بالباطن بالسرق أو الغش أو القمار أو الربا من وجود التحريم العديدة أيضا حرام فهو مال أخذ بغير عوض مباح أو طيب نفس لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ثم يستثني ما كان حاصنا عن تجارة قائمة على مبتأ الطراض بين البيعين لحديث إنما البيع عن تراض والبيعان بالخيار ما لم يتفرق فقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم فلا بأس باكله فانه حلال لكم هذا ما تضمنته الايه عن عن تجاره ليه وعن بيع وشراء ليه لأنه خد المال ولكن عن عوض ايه مباح فاعطاه البضاعه فانت تعطيني وانا واعطيه اخذ مالك ولكن لم اخذه بالايه بالباطل ولكن اخذته بالايه بالحق فاعطيت مكانه عوضا عنه بضاعه أو مثمناً آخر مكاناً عن وهذا ما نسميه التجارة أو البيع والإيه؟ والشرام. أما ما لا يكون بعوض مباح أو يكون عن طيب نفس كالهدية والتبرع والعطية وهذه الأشياء والمنحة فهذا حرام. خلاص؟ ذلك جاءت في, في كتاب الله في السنة وفي كتب الفقه الشروط والبيوع الفاسدة والبيوع المحرمة ومتى يكون البيع حراما وغير ذلك فهذا الباب باب, إيه؟ باب واسع يشير إليه الله عز وجل في هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم قال أنفسكم ويشير إلى نوعين قتلوا النفس نفس النفس لو الانتحار تمام وقتل النفس والغير يبين أن المسلم أخو المسلم فإن فإذا قتل أخاك أنه قتل إيه؟ نفسه تمام فكما قال الله عز وجل بعد أن أنهى قصة نبأ بناجم بالحق قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا هنا قال ولا تقتلوا أنفسكم كناية أن المسلم أخ المسلم فمن قتل أخا كمن قتل إيه نفسه فهذا شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجيس من واحد فلذي يقتل مسلما منهم كأنما قتل نفسه وعلّل هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيما لذا حرم عليكم أن يقتل بعضكم ايه بعضا ومن يفعل ذلك أن يفعل القتل عدوانا وظلما عدوانا وظلما أي لم يكن منه سهوا ولا خطأ بل هو عدوان ولا بحق كقصاص ولكن ظلما تمام يبقى دمعنا عدوان وظلما عدوان يعني اعتداء يعني عمد تمام وظلماً ممكن عمد بس يكون ايه حقاً كما في القصاص تبتغطيقة الواحد عشان تقتص منه وبترع عمد ولا مش عمد عمد ولكن ظلماً يبقى تعرف انه مش قصاص يبقى عدوان وظلماً عدوان ينفل ايه ينفل الخطأ والايه والنسيان بل هو الايه بل هو الاعتداء اللي هو العمد خلاص والظلم ينفل ايه الحق اللي هو القصاص تمام ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك اي كان ذلك الاصلاء والاحراق بالنار على الله يسير لأن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ففي هذه الايات يحرم مال المسلم وكل وكل مال حرام سواء حازه بسرقه او غش او قمار او ربا fin dal leo nella أيضا إباحة التجارة والترغيب فيها والرد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل تقرير مبدأ انما البيع عن طراض والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوان وظلما بالإصلاع بالنار إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأ أو كان غير ظلم بأن كان عمدا ولكن بحق فقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا الوعيد ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أي الله عز وجل يبين أن الثنوبة تنقسم قسمان كبائر وصغائر والذك قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم أي الصغائر تمام وندخلكم مدخلا كريما فالذي هو الجنة فيجب الابتعاد عن سائر الكبائر والصبر على ذلك حتى الموت نبين أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر ولذلك واجب العلم بها لاجتناب كبائرها وصغائرها ما أمكن ذلك ومن زل اليتب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له الجنة لا يدخلها إلا ذو النفوس الزكية الطائرة باجتنابهم مدنسات لها من كبائر الذنوب والآثام والفواحش فاجتناب الكبائر شرط في غفران الصغائر قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والكبيرة لا تحد بعدد فلا تحد الكبيرة في عددها فنقول هم سبع أم سبعين أبو سمعباء فقد قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السمعماءة أقرب منها إلى السبع وقد ورد النص في بعضها كحديث مسلم اجتنب السبع الموبقات والذي عليه أهل العلم أنها لا تعد ولكن تحد تحد يعني تعرف تعرف ولا كبيرة, ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار حيث قال ابن عباس بعد أن ذكر الكبائر هي إلى السبعمات أقرب قال ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار وأهل الكبائر إذا ماتوا إذ الذين ماتوا يزاولونها ولم يغفر لهم يشفع لهم فإنهم يطهرون وتزك نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضا في نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحيوان فيدخلون الجنة بنفوس زكية وأرواح طاهرة نقية قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال فإن الله سميع عليم فالذين يتمنون حسدا وغير حسد ما أكثرهم ومن هنا نهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم على بعض فأعطى هذا وحرم هذا لحكم اقتضاها سبحانه وتعالى ومن أظهرها الابتلاء بالشكر والصبر فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن لا يكون ذلك إلا للمؤمن فحاله يتقلب بين الصبر والشكر كما يتقلب حاله بين فتن السراء والضراء فإن أصابتنا ضراء فعلينا أن نصبر فعلينا أن نصبر وإنما الصبر عند الصدمة الأولى فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من علم أو مال أو صحة أو جاه أو سلطان أو فتح أو بسط أي نوع من أنواع ما أنعم الله عليك لا تتمنى حسدا أن يزول ما بالغير من نعمة فإن الله عز وجل هو الذي أعطاه تلك النعمة وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل فليعمل من أراد الأجر والثواب بموجبات ذلك من الإيمان والعمل الصالح ولا يتمنى لا يقول يا ليتني كنت كذا ولا يعمل فهل يتحصل بهذا التمني ثوابا ويتحصل أجرا لا والله وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنيا كما على من أراد المال والجاه فليعمل له بسنته المنوطة ولا يتمنى كما نعلم أنه من أراد مالا أو جاها فإنه لا يتواكل فهذا فعل الحمقى فإنه من أراد مالا وجاها ذهب ليسعى في الأرض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيبوا مما اكتسبوا فرد القضية إلى كسب الإنسان إلى كسب الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فبين أن الكسب هو, هو مناطب أجر ومناطب الثواب والعقاب ثم بين أيضا سنة أخرى للحصول على المرغوب وهي دعاء الله عز وجل واسألوا الله, من فضله. واسألوا الله من فضله فمن أراد رغبة ومن أراد أمنية بعد أن يعمل عليه الدعاء لأن العمل وحده لا يحقق ما عند الله ولكن أيضا يتحقق ذلك بأن تسأى الله تبارك وتعالى إن الله كان بكل شيء عليما فمن سأل ربه وألح عليه موقنا بالإجابة أعطاه فيوفقه للإتيام بالأسباب ويصرف عنه الموانع ويعطيه بغير سبب إن شاء وهو على كل شيء قدير بل ومن الأسباب المشروعة بالدعاء والإخلاص فيه فإن الله تعالى يخبر مقررا. حكماً شرعياً قد تقدم قبل ذلك أن لكل من الرجال والنساء ورثة يرثونه إذا مات فقال ولكل جعلنا موالي أي أقارب يريثونه إذا مات وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي أي عبيدا أو موالي بالحلف أو الإخاء فهؤلاء ليسوا من أول الأرحام وأول الأرحام بعضكم بعضهم أولى ببعض فتوزيع المال وقسمته تتشوق إليه النفوس فيوزع على الأقارب أما من كان من الموالي فاعطوهم من مال الله الذي آتاكم فإن الله كان بكل شيء عليم من هذه الآيات تبيننا قبح التمني وترك العمل وحرمة الحسد وفضل الدعاء وأن هنا أسباب التي يحصل بها المراد وتقرير مبدأ التوارث في الإسلام أن يرث أنه يرث الرجل أو المرأة من كان ذو قرابة أو مصاهرة أو نكاح. من عاقد أحدا على حلف أو آخى أحدا وجب أن يعطيه حق النصرة والمساعدة وأن يوصله بما دون الثلث أيضا يجب علينا مراقات الله تبارك وتعالى لأنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء شهيد ألم يعلم بأن الله يرى ثم ختام لهذا الربع قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فأضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا آه مسألة إن شاء الله القوامة والشقاق بين الزوجين نؤجلها للمرة القادمة أسأل الله عز وجل لنا ولكم بمغفرة الذنوب ونسأل لميتنا أن يغفر الله عز وجل له ذنب وأن يعف عنه وأن يبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولده وأن يفتح له في قبره مدة بصره من الجنة ما يدخل عليه السعادة والحبور ونعوذ بالله عز وجل أن يكون حفرة وشرور فاللهم رب العالمين اغفر الله وارفع درجة في المهديين أقول قولي هذا واسترد